علي ربنا عندهم يا سلام لما وافي ابوها يوم اهلي يوم جم خطبوها يا سلام لما وافي ابوها يوم اهلي يوم جم خطبوها لو كان مهرها نور عيني روحي كمن ياخدوها لو كان مهرها نور عيني دنى روحي كمن ياخدوها على ست البنات زفوني على العش الجميل ودوني دي عروستي وفدا عيوني وعيوني عليها شوية وعيوني عليها شويه جمعنا الليله يا حبيبي وحبيبي الليله وحيات من جمعنا الليله يا حبيبي وحبيبي العيلة لو عدوا الليالي الحلوه لما يلاقوا حلاوه الليله لو عدوا الليالي الحلوه ما يلاقوا حلاوه الليله انو ني بكتب كتبنا عبال عندكم يا حبابنا ده النور اللي اد على بابنا ما شافتش مثاله عينيا ما شافتش مثاله عينيا <تصفيق> من قبل الكتاب بليالي وخيال الفرح في خيالي من قبل الكتاب بليالي وخيال الفرح في خيالي وانا صبح وبيت افكر بعروست اللي شغلت بالي وأنا الصبح وبيت بفكر يا عروسه اللي شغلت بالي يا مكان النهارده شاغلني وجناح الاماني شايلني وفي ليله الفرح نزلني للشمع اللي قد حواليا للشمع اللي قد حواليا Aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal, aubal,